واشتد الأمر على المسلمين وهم لا يعلمون بهذا الخلاف شيئا حتى سمعوا في المساء صوتا فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يستطلع الخبر فعلم من ذلك أن الله تعالى قد نصر المسلمين على القريش وأن قريشا والأحزاب معها قد تعبت من هذا الانتظار وقد اشتد الأمر بها أكثر مما اشتد بالمسلمين لأنه ليسوا في بلادهم كما كنا وفي هذه الليلة كانت الريح شديدة وكان الجو باجدا حتى إن أبا سفيان قال إنني راحل فاستحل يقول مصنف رحمه الله تعالى تحت عنوان هزيمة الأحزاب قال وقد بلغ من خوفهم أن كان رئيسهم أبو سفيان يقول لهم ليتعرف كل منكم أخاه كل واحد منكم يجب أن يتعرف بمن حوله في هذا الظلام الشديد لكي لا يدخل بعض رجال المسلمين بيننا وليمسك بيده حذرا من أن يدخل بينكم عدو وكان أبو سفيان قد حل عقال بعيده العقال حبل يربطونه على يد الجمل يقعدون جمل ينيخونه ثم يربطون على رجله مطوية حبلا لكي لا يقوم فيبقى قاعدا فإذا حل العقال قام, قام الجمل فقال هنا كان أبو سفيان قد حل عقال بعيله يريد أن يبدأ بالرحيل فقال له صفوان بن أمية إنك رئيس القوم فلا تتركهم وتمضي عن امين الناس أن تأميل الجيش فلا تقوم وحدك لا تترك الناس وتذهب فنزل أبو سفيان وأذن بالرحيل وبدأ ينادي في الناس لا بد أن نذهب وترك خالد بن الوليد في جماعة ليحموا ظهور المسلحين حتى لا يدهموا من ورائهم طيب وترك خلفه خلف الجيش خالد بن الوليد والرجالهم يمشون خلف الجيش فهمنا يحفظون ظهره من أن يدهمهم المسلمون يعني أن يفاجئهم المسلمون من الخلف فهمنا حتى ليحموا ظهور الملفعلين حتى لا يدهموا من ورائهم لا يدهموا يعني لا يفاجئوا من خلفهم وأزاح الله عن المسلمين هذه الغمة أذهب الله هذه الغمة عن المسلمين التي تحزب فيها الأحزاب من عرب ويهود على المسلمين تحزب الأحزاب في هذا اليوم وهؤلاء من اليهود ومن غيرهم من العرب اجتمعوا فأذاح الله تعالى غمتهم ولولا لطف الله وعنايته لولا لطف الله وعنايته بهذا الدين منة منه يعني تفضلا منه سبحانه وإكراما وفضلا لساءة الحال هذا فضل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم أن جنبه هذا الكتاب وكان جلاء الأحزاب يعني ذهابهم جلاءهم يعني ذهابهم من هذا المكان خلو المكان منهم كان في شهر ذي وكان حقا على الله أن يسميه نعمة وكان نعمة فعلا من عند الله كان نعمة حقا وقد سماه الله تعالى نعمة فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود عندما جاءتكم جنود يعني من هؤلاء المشركين فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها أرسل الله تعالى عليهم الريحة الشديدة وأرسل جنودا لم تروها من الملائكة وغيرها الله تعالى قال وما يعلم جنود ربك إلا هو فأرسل الله جنودا لم تروها أرسل ملائكة أرسل الخوف والرعب في قلوب المشركين وأي ذلك وكان الله بما تعملون بصيرا والله سبحانه بصير بما, تعب بما تعملونه يراه ويطلع عليه إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم من فوقكم من جهة الخندق من شمال المدينة ومن أسفل منكم من جهة الجنوب فهمنا من جهة اليهود ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون وإذ زاغت الأبصال يعني قلبت العيون زاغت لا تدري أين تنظر تنظر إلى جهة العدو من من الشمال أو تنظر إلى جهة العدو من الجنوب زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر ووصلت القلوب إلى الحلق من شدة الخوف والحنجرة هي موضع الصوت هذا المكان الذي يخرج الصوت منه بلغت القلوب الحناجر يعني وصلت إلى الحنجرة وتظنون بالله الظنون وأنتم في هذا الوقت تظنون الظنون المختلفه بالله تعالى يعني كل بحسب اعتقاده وكل بحسب قوة دينه وصلابته فهمنا؟ فالمؤمنون الصادقون يظنون بالله ظن الحق وغيرهم يظن بالله غير ذلك فقال الله تعالى وتظنون بالله الظنون يعني الظنون هنا هناك بتلي المؤمنون هذا امتحان واختبار للمؤمنين الحقيقيين وزلزلوا زلزالا شديدا زلزلت الأرض بهم يعني ليس حقيقة يعني لم تزلزل الأرض ولكن كان من شدة خوفهم كأن الأرض تهتز بهم وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غلورا عند ذلك تجد المنافقين يتكلمون والذين في قلوبهم مرض يتكلمون ويقولون ماذا إن الله ورسوله ما وعدنا إلا خداعا وغرورا يخدعنا به ويغلرنا وهذا كلام المنافقين وكلام من كان في قلبه مرض وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يسرب جماعة منهم تنادي من المنافقين تنادي يا أهل يسرب لا مقام لكم يعني لا فائده من اقامتكم هنا فرجعوا يعني هيا نعود الى المدينه ويستاذن فريق منهم النبي فريق منهم يطلب الاذن من النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ان بيوتنا عورا هذا الفريق يقول ماذا يقول ان بيوتنا يستاذنون النبي وهم يهربون فعلا يهربون حقا ولكن يظهرون ذلك في سورة الإذن يطلبون الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة هم يقولون هذا وهي ليست عورة في الحقيقة إن يريدون إلا فرارا. هم لا يريدون إلا الهروب لا يريدون إلا الفرارة من المعركة إن يريدون إلا فرارا. فهمنا هذا حال من حال المسلمين مع مع جيش مكة. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم بصحابه طبعا أيام شديدة أيام صعبة بقي المسلمون فيها لا ينامون جيدا لا يأكلون جيدا يعيشون في بذل شديد في خوف شديد انتهى الأمر بصعوبة وكانت فرصة للمسلمين كي يستريحوا. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه إلى داخل المدينة وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلع لباس الحر أراد أن يخلع ملابس الحر فجاءه جبريل بأمر الله تعالى امره الله باللحوك ببني قريضة يا رسول الله هل خلعت ملابسك هل خلعت ملابس الحر فإن الملائكة لم تضع أسلحتها إن الملائكة ما زالت تحمل السلاحة ولم تترك طيب ثم أمره باللحوق ببني قريضة انطلق الآن إلى بني قريضة بني قريضة من الفريق الثالث من اليهود الذي نقض العهد انطلق الآن إلى بني قريضة حتى يطهر أرضه من قوم لم تعد تنفع معه العهود يطهر الأرض من هؤلاء القوم الذين لا ينفع معهم العهد قد خانوا النبي صلى الله عليه وسلم في أشد الأوقات دقة وفي أشد الأوقات صعوبة خانوا النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصلح معهم الكلام ولا يصلح معهم العهد ولا تجبطهم المواثيق ليسوا رجالا هذا المثاق لم, لم يمسكهم لم يجبطهم المثاق ولا يأمن المسلمون جانبهم في شدة المسلمون الآن ليسوا في أمن منهم هؤلاء الذين خانوا مجرى سيخونون بعد ذلك فقال لأصحابه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه مع ما هم فيه من الشدة ومع ما هم فيه من التعب قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريضة نحن علمنا أن المسلمين استيقظوا في الصباح فوجدوا جيش مكة قد ذهب فرجع المسلمون إلى داخل المدينة حتى رجع الجيش كان وقت الظهر فبينما هم كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخلعوا ثيابكم ولا تنتظروا بل أسرعوا إلى بني قريضة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريطة فخرج المسلمون مسلعين إلى بني قريطة وتبعهم النبي صلى الله عليه وسلم راكبا على حماره، ولواءه بيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وترك النبي خليفة على المدينة عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه ابن أم مكتوم وكان عدد المسلمين ثلاثة ألاف كان عدد المسلمين ثلاثة ألاف طيب وهنا حدثت حادثة حادثة مهمة النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابهم انطلقوا الآن إلى بني قريضة ثم قال لا يصلينا بالتوكيد لا يصلينا أحدكم العصر إلا في بني قريضة فهمنا فأسرع الصحابة إلى بني قريضة فجاء وقت الصلاة صلاة العصر وستضيع وستضيع الصلاة فإن إذا استمر حتى يصل إلى بني كليظة يضيع منهم وقت العصر فقال بعض الصحابة إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك ماذا الإسراع يعني أسرعه وليس معنى ذلك أننا لا نصلي حقيقة فإن وآخرون قالوا لا بل قال النبي لا يصلين أحدكم إلا في بني كريضة فأخذوا لفظة على ظاهر فوقف بعض الصحابة فصلوا صلاة العصر وأخر الآخرون الصلاة وأسرعوا حتى يصلوا إلى بني كريضة فصلوها بعد الوقت صلوا فصلوها بعد الوقت فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا يا رسول الله بعض الصحابة صلوا في الطريق وبعضهم صلى في بني كريضا فلم يعني في النبي صلى الله عليه وسلم أحد يعني لم يشد النبي على أحد منهم فهمنا لماذا؟ لأن كل منهم له وجه له سبب الأول أراد أن يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراع إلى, إلى بني كريضا إلا إذا حضرت وقت صلاة فالصلاة مهمة وهي كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فوقف صلى والآخر أخذ الأمر على ظاهره وأن النبي أمر بذلك وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة فأسرع فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم فريقا منهم لم, يعنف يعني لم يشدد في الكلام على فريق منهم ولما رأى بنو كريضة جيش المسلمين ألقى الله الرعب في قلوبهم بني كريضة لما رأوا جيش المسلمين قادما إليهم ألقى الله الخوف والرعب في قلوبهم وأرادوا التنصل من فعلتهم القبيحة التنصل الخروج أرادوا أن يخرجوا من مصيبتهم وأن يقولوا ما فعلنا شيئا ما ساعدناهم ما قلنا شيئا أرادوا التنصل يعني الإفلات والهروب من فعلتهم القبيحة وهي الغدر بمن عاهدهم وقت الشغل بعدو آخر هم يغدرون في وقت شغاله بعدو آخر ولكن أن لهم ذلك يعني من أين يأتيهم هذا قال فلما رأوا ذلك تحصنوا بحصونهم عاده اليهود لما رأوا ذلك تحصنوا بالحصون وحاصرهم المسلمون خمسا وعشرين ليلة خمسا وعشرين ليلة يجتمع المسلمون حول, حول حصون بني كريضة فهمنا فلما رأى اليهود أن لا مناص من الحرب لما رأوا ذلك أنه لا سبيل لهم إلا أن يقاتلوا وأنهم إن استمروا على ذلك ما جوعا ولو استمروا على ذلك سيموتون من قلة الطعام جوعا عند ذلك طلبوا من المسلمين أن ينزلوا على ما نزل عليه بن النظير من الجلاء بالأموال وترك السلاح قالوا إذا نخرج من بلادنا كما خرج بان النظير نأخذ أموالنا وأولادنا ونترك السلاح فلنا؟ فلم يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، فطلبوا أن يجلو بأنفسهم من غير مال ولا سلاح. قالوا طيب نذهب بدون مال وبدون سلاح، نترك المال والسلاح، ونذهب بأنفسنا وأولادنا فقط. فلم يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا. فما بل قال لا بد من النزول والرضى بما يحكم عليهم، خيرا كان أو شرا. لا بد لهم من الاستسلام اولا وليحكم عليهم بما يحكم يعني حكم بالاخراج لا باس حكم باخذ الاموال لا باس والسلاح لا باس حكم بالقتل لا بد لهم من الاستسلام ورفع ايديهم ثم يحكم بعد ذلك بما يحكم به لا باس فقالوا له للنبي صلى الله عليه وسلم أرسل لنا أبا لبابة الأنصاري رضي الله عنه نستشيره قالوا بحثوا عن صديق من أصدقائهم من الأوس وهو أبو لبابة فقالوا أرسل إلينا أبا لبابة نكلمه في الأول فإنه وكان أبو لبابة من الأوس كان اوسيا من حلفاء بني كريضة من الذين يساعدون بني كريضة فقال له قال هنا قالوا أنسل لنا أبا لبابة نستشيره وكان أوسيا يعني هو من الأوس من حلفاء بني كريضا نحن كلنا بني كريضا كان بينه وبين الأوس حلف وحكود والخزرج كان حلفهم مع بني النظير ومع بني قينقاع وكنا كذلك إنه في جلاء بني نظير كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد قتلهم ولكن وقف عبد الله بن أبي بن سلول المنافق يدافع عنهم ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تتركهم دعهم من اجلي وتركهم النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء أرادوا ذلك فقالوا أنسل إلينا أبا لبابا نناقشه في الأمر فإنه فلما توجه إليهم استشاروه في النزول على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لهم انزلوا وأومى بيده إلى حلقه يريد أن الحكم الذبحه يقول تقول روايه هنا وهي صحيحة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أبال بابه الأنصري رجل مؤمن صالح ليس من المنافقين وهؤلاء كانوا أصدقاء وأعوان لهم من قبل فأرسلوا إليه ثم سالوه ما رأيك النبي صلى الله عليه وسلم يقول انزلوا على حكمي كيف يكون فماذا تضم حكمه ما رايك ننزل على حكم لأنه نوافق وهو سيعفو عنا أو هناك شيء آخر يسألون من أبا لبابا فقال ابو لبابا نعم انزلوا على حكمه طيب وأشار بيده إلى حلقه قال انزلوا على حكمه طيب هذا فيه معنى انزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم وستقتلوا حكمه هو الذبع فطبعا إذا علم الإنسان أنه بكل حال يقتل فليقتل وهو مقاتل يقتل وهو حامل للسيف هذا خير له من أن يقتل فإن مثل مثل الدجاج مثل البعيد فإن يقول أبو الوابة رضي الله عنه فلم أنتقل من مكاني يعني بعدما أشرت إليه بهذا، قلت سبحان الله أنا منافق، أنا خنت الله وخنت نبيه صلى الله عليه وسلم. هو يقول فلم أبرح موقفي، لم أباجح، لم أنطقل حتى علمت أنني خنت الله ورسوله. هذه خيانة. فهمنا لأنني الآن أخبرت بهذا الخبر سيشتدون و فنزل من عندهم قاصدا المدينة. خرج من عنده من عند يهودي بني كريفة ولم يبق مع الجيش بل توجه إلى المدينة فهمنا إلى داخل المدينة خرج متوجها إلى داخل المدينة خجلا يعني حياء من مقابلة رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحي أن يقابل النبي صلى الله عليه وسلم وربط نفسه في سارية من ثواري المسجد ربط نفسه في عمود من اعمده المسجد أمر بربطه بربط نفسه وقال حتى يقضي الله تعالى فيه أمره قال أبقى هكذا حتى يقضي الله تعالى فيه ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه أين أبو لبابه فأخبروا قالوا إنه قال لهم كذا وكذا قال انزلوا وأشار بالذبح فهو خاف أن يكون الآن خائنا لله ورسوله فرجع إلى المسجد وربط نفسه هناك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما لو جاءني لاستغفرت له لو أنه كان جاء إلي كنت استغفر له أما وقد فعل ما فعل فنتركه حتى يقضي الله فيه هو الآن فعل ما فعل وربط نفسه في المسجد فنتركه حتى يحكم الله تعالى في امره فهمنا؟ ثم وهو جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك واستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم ان بني قريظه لما لم يروا بدا من النزول على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يروا بدا يعني مهربا من النزول على حكمه فعلوا لما لم يجدوا مهربا يهربون إليه من حكم النبي صلى الله عليه وسلم أطاعوا ووافقوا على حكمه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرجالهم فكتفوا أمر بهم النبي بالرجال المقاتلين فكتفوا يعني قيدوا وربطوا فجاءه رجال من الأوس جاء رجال من الأوس يقولون يا رسول الله اعفو عنهم سامحهم كما سمحت يهودا بني النضير وبني خين من قبل وأخرجهم فان هؤلاء ليسوا منافقين ولكن ينظرون إلى ماذا إلى حياتهم وأن هؤلاء كانوا يساعدونهم من قبل يعني كان بيننا وبينهم مودة ومن جهة أخرى لا يريدون أن يكون, لا يريدون أن يكون عبد الله بن أبيت وإخوانهم من الخزرج أفضل منهم لأنهم ساعدوا حلفاهم في وقت الشدة فيجب علينا أن نساعد أيضا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يطلبون منه أن يعفو عنهم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يرضيكم أن يحكم فيهم رجل منكم يعني هل يسعدكم أن يكون الحاكم بينهم هو واحد منكم هو الذي يحكم فقالوا طبعا نعم نريد هذا واختاروا سيدهم سعد بن معاذ الذي كان جريحا نحن كنا سعد بن معاذ هو سيد الأوس وكان جريحا في ذراعه بسهم أصابه من خلف الخندق، فطلبوا سعد بن معاذ، الذي كان جريحا من السهم الذي أصيب به في الخندق. طيب من السهم عفوا الذي أصيب به في الخندق كان مصابا به، وكان مقيما بخيمة في المسجد، معدة لمعالجة الجرح. كان موجودا في خيمة في داخل المسجد. هذه الخيمة كانت مجهزة لمعالجة من جرح في القتال فما فارسل النبي صلى الله عليه وسلم من ياتي به فحملوه على حماله والتف عليه جماعه من الاوس يعني وضعوه هو لم يستطع الرك هو مريض فحملوه على ماذا على حماله حملوه عليه واخذوه الى النبي صلى الله عليه وسلم والاوسيون من القوم يجتمعون حوله وهو يمشي ويقولون يقولون له أحسن في مواليك يا يا سعد هؤلاء اصدقاؤنا هؤلاء حلفاؤنا هؤلاء موالينا بيننا وبينهم نصرة فأحسن في مواليك ألا ترى ما فعل ابن أبي في مواليه ألا ترى ما لفعل عبد الله بن أبي قال سعد رضي الله عنه لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لوم تلائم سعد قال قد جاء الوقت لسعد أن لا يأخذه في الله لوم يعني لا ينظر إلى من يلومه من الناس هو سيفعل ما يراه حقا فقط ولما أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وهم جلوس لما وصل سعد كان المسلمون جالسين هذا في هدف بني كريبة جاء بسعد من المسجد فلما جاءوا به قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة جلوسا قوموا إلى سيدكم فأنزلوه قوموا إليه فأنزلوه هذا نوع أدب نوع احترام نوع تعظيم هو سيد القوم قوموا إليه فأنزلوه فحملوه ومجده قوموا الى سيدكم تمام. هو هنا لما أقبل على رسول صلى الله عليه وسلم واصحابه وهم جلوس قال النبي قوموا الى سيدكم ففعلوا وقالوا له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ولاك أمر مواليك لتحكم فيهم هم قالوا لسعد إن النبي قد جعل أمر هؤلاء الذين كانوا أصدقاء في يوم من الهيان جعل الأمر إليك لكي تحكم بينهم وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أحكم فيهم يا سعد يا سعد قد وليتك حاكما تحكم فيهم فالتفت سعد للناحية التي فيها اليهود فهمنا للناحية التي ليس فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى جهة اليهود وقال لهم عليكم عهد الله ومثاكه أن الحكم كما حكم احلفوا بالله أنكم تقبلون حكمي كما أحكم فهمنا وعليكم العهد بذلك فقالوا نعم مجيد ثم التفت إلى الجهة الأخرى التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، واستحي أن يقول عليكم العهد لأنه يخاطب النبي، فما؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يفي بعهده دائما. قال؟ التفت إلى الجهة التي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال وعلى من هنا كذلك، يعني وهنا أيضا، ولم يقول عليكم العهد والميثاق هكذا. قال وهنا أيضا وهو غاد طرفه غاد طرفه لا يرفع بصره لا ينظر بل هو يخفض لأسه فقالوا نعم فقال فإني أحكم أن تقتلوا الرجال حكمي أن يقتل كل الرجال وأن تصفوا النساء والذلية أما النساء والأطفال فيأخذون غنائم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله يسعد هذا هو حكم الله فيهم لأن هذا جزاء الخائن الغادر لو نظرنا صحيح هذا جزاء الخيانة تخيل لو أن المشركين دخلوا من جهة اليهود في ذلك اليوم ماذا كان يحدث للمسلمين لا تقوم لهم قائمة فينا وإن بقي منهم شيء سيبقى من هو ضعيف من هو مجيد من هو كبير فهنا هذه هذا جزاء الخيانة ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتنفيذ الحكم فنفذ عليهم وجمعت غنائمهم فكانت 1500 و500 سيف و300 و, و رمح و وخمسمائة تلس التلس هو ما يحمل في اليد الذي إذا ضرب يتقي به الضعب تلس وجحفه ووجد أثاثا كثيرا وجد كثيرا من الأثاث عندهم وآنيتا وأجمالاً الأجمال هي حليب الجمال وأجمالاً واضح وشياهاً وغنما الشياه هي الغنم فخمس النبي كل ذلك مع النخل والسبي خمسه يعني جعله خمسة يعني أدخله وخمّسه جميعا قال خمس ذلك كله مع النخل والسبي للراجل ثلث الفالس الراجل هو الذي يمشي على رجليه هو ثلث الفارس لأن الفالس يأخذ اجرا بنفسه وأجرين لحصانه لأن هذا يعطي قوة للقتال وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم النساء التي يمرضن الجرحة النساء التي كانت تعمل في التمريض أعطى لهم من هذه الغنمة ووجد النبي صلى الله عليه وسلم في الغنيمة جرار خمر وجد آنية من الخمر الجرة هي الناور الكبير وجد جرار خمر فالمسلمون لا يشربونها ولا تدخل الغنيمة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها وتكسيرها وجد في الغنيمة جرار خمر فأريقت يعني أثيلت على الأرض أراف يبيكم أنا أسالة رمى كان في الأنص قال هنا وبعد تمام هذا الأمر انفجر جرح سعد بن معاذ رضي الله عنه فمات رضي الله عنه كان ذلك مات رضي الله عنه وكان بالنسبة للأنصار كأبي بكر وعمر بالنسبة للمهاجرين يعني كان من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة من أهل المدينة عفوا فكان رضي الله عنه في الأنصار كأبي بكر في المهاجرين وقد كان له العزم الثابت في جميع المشاهد التي تقدمت الخندق كان له عزيمة قوية في الغزوتين قبل ذلك في غزوة بدغ وفي غزوة أحد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه كثيرا وبشره النبي بالجنة على عظيم أعماله وعقب رجوع المسلمين إلى المدينة تاب الله على أبي لبابه ولما رجع المسلمون إلى المدينة نزلت الآيات التي يذكر الله تعالى فيها التوبة قال الله سبحانه وآخرون يعني من المسلمين اعترفوا بذنوبهم هم قالوا نعم نحن أخطأنا نحن أثنبنا عندما أخبرنا المشركين بهذا القول هذا مما يشجعهم ويحفزهم أخطأنا خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا هم عملوا بعض الأعمال الصالحات ولكنهم عملوا أيضا بعض السيئات كما رأينا هنا خلطوا عملا صالحا وأخذ سيئا عسى الله أن يتوب عليهم عسى إذا كانت من الله سبحانه فهي حق يعني إن الله سبحانه سيتوب عليهم إن الله غفور رحيم وقد هنا نعم وقد عاهد يعني هذا أبو لبابة بعد ذلك تاب الله عليهم وذهب الصحابة يحلون وثاقه ويفكونه قال لا حتى يكون الذي يحل الوثاقه النبي صلى الله عليه وسلم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ووفق رباطه فهمنا وعند ذلك عاهد أبو لبابة أن يهجر ديار بني كريضة التي حصلت فيها هذه الزلة كان أبو لبابة بعد ذلك لا يذهب إلى هذه الأرض مطلقا لأنه عندما يذهب يذكر هذا الخطأ الذي أخطاه وبتمام هذه الغزوة أراح الله المسلمين من شر مجاورة اليهود الذين تعودوا الغدر والخيانة دائما بهذه الغزوة انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء اليهود الذين كانوا يفسدون في المدينة قال ولم يبق إلا بقية من كبارهم بخيبر مع أهلها وهو الذين كانوا السبب في إثارة الأحزاب وسيأتي للقارئ قريبا اليوم الذي يعاقبون فيه يعني لم يبق إلا شيء قليل هربوا إلى ماذا؟ إلى خيبر ولكن سيأتي اليوم الذي يحاسب هؤلاء المجرمون الهاربون فيه هذا جزاء غدرهم وخيانتهم